بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها وهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا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 بَعثْناهم لِنَعْلَمَ أَيُّ الحَزبينِ أَحْصَارِ مَا لَبِثُوا أَمَدًا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزَدْنَاهُم مُهْدَا وَرَبَّقْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إذْ قَالُوا فَقَالُوا رَبَّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آله لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذيرا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 وكلبهم باسط دراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمرئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوم يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورطكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.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 ولا تطع من أضفنا قلبه عن ذكرنا واتبعه وكان أمره فرطاً وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن يستريث ويذاذ بما ان كان الأنهار يحلون فيها من أسابر من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك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 شيئا خلالهما نار وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك ما له واعزنا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه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 قل منك ما له فعسى ربي أن يأتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسابا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا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 وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقابا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن من السماء فاختلط به نبات الأرض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 المجرمين مشبقين مما فيه وينقولون.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 ولم يجدوا عنها مصرفاً ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثله وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً وما منع الناس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 وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما